ينعاد ينعاد يوم يكفي الأعياد يوما يكفي الأعياد تحلالك أشعاري يا حجة الباري تحلالك أشعاري يا حجة الباري يوم يكفي الأعياد يوم يكفي الأعياد هذا الفرح يتمكن مcis بالإخوار هل, هل, هل مهدين ورس علي أخبابه يا ناد ناد يالله اكمل عياد يا ناد ناد يالله اكمل عياد الباري تخلالك اشعاري يا الباري يالله اكمل عياد يالله اكمل عياد يا <تصفيق> حب مني يتقن عشاقني القلب بقلبي المنتظر نتلاقى هو نار اللقاء يا المحب حراق <تصفيق> نار اللقاء يا المحب حراق hajjat al-bari, wa narak alayna yar, ya qaro <Es poor> borhani el dil dil kalag man barako farhani umar sa'ad ma ya labqsanar umar sa'ad ma ya labqsanar sharik ya jatil bari va يا دلالي وين المنتظر انت ناجي يا ابن الحسن اللي خلق <تصفيق> ما احتاجك يا ابن الحسن اللي خلق ما احتاجك كظهرت المصطفى منهاج كظهرت لضل المصطفى منهاج ҳажжат ал даре баъла ни осрари я ҳажжат ал даре йом حب لما انتو ما يصبر الفرجاكم اللي يدفع الثمن غالي لاجل رايكم يدفع الثمن غالي لاجل رايكم يومك بالاعياد يومك بالاعياد يومك بالاعياد ينعاد ينعاد يومك بالاعياد وكلالك اشعاري تم التسجيل في استوديو الثقلين في الديوانيه يا حجه S bien, ei se le, mi também coisa você sente nomen. Alors, não é smoke de passage p nós many? Amen, amen... Energon, legenulm o meu lado este tipo, Energon... رجوت توزيعة مني محمود الشمري واحمد الشمري حجة الباني يومك بالعياد يومك بالاعياد بقلم الشعر الحسيني الاستاذ